وهو قوله بانه من هذه الاحكام التي حكم بها المجتهدون حكم لو حكم الله لكان حكمه به لما فيه من جلب مصلحه أو درء مفسده كما قال الناظم أو تم ما لو عين الحكم حكم به لدرء أو لجلب قد ألم ولذلك فعندهم المخطئ الذي لم يصب هذا الحكم الذي لو حكم الله لحكم به عندهم هذا مصيب ابتداء في هذه كما يقولون ومخطئ انتهاء اي في الحكم فالخطأ عند الجمهور ان المخطئ لم يصب حكم الله في نفس الامر واما الخطأ عند هؤلاء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 والدليل لا يكون قاطعا إلا إذا كان قطعي المثن والدلاله أن يكون صريحا متواسرا فإذا كان في مسألة من المسائل الفرعية دليل قاطع وأخطأ فيها بعض الناس أو اجتهد فيها مجتهد في هذه المسألة الفرعية فإن المصيبة واحد, واحد باتفاقه لا خلاف في ذلك بين العلماء لوجود هذا الدليل القاطع الذي يدل على حكم هذه المسألة بعينها ولكن قد جهل لكن هذا الدليل القاطع قد جهل بالنسبة لهؤلاء المشتهدين لذلك فالحكم واحد ومعنى جهل أن المشتهدين المختلفين جهلوا ذلك الدليل القاطع في المسألة جهد ذلك الدليل القاطع في المساله قال وهو آثم متى ما قصر في نظر وضخا لدى من قدر إذا المجتهد قصر في نظره بان لم يبذل جهده وطاقته في النظر ولم يستوف النظر كله كان آثم وضخا لدى من قدر أي وضخا عند أهل الجراية والعلم مراته بمن علماء الاسود قال والحكم من مجتهد كيف وقع دون نقضه قد انتمع إذا صدر من مجتهد حكم ولم يخالف ما سيأتي ذكره فإنه لا يجوز نقضه ولا ينقض. لأن الاجتهاد كما هي القاعدة المقررة عند العلماء الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله لا باجتهاد مثله ونقض هذا الاجتهاد سيؤدي الى التسلسل هذا ينقض استهادة هذا وياتي الآخر ويرفض استهادة ويؤدي الأمر إلى التسلسل ولذلك حسنا لهذا الباب فإننا نقول بأن الاستهاد إذا صدر من مجتهد قد استوفى شروط الاستهاد ولم يخالف ما سياتي ذكره لا يجوز نقضه وبعض العلماء يقول يجوز أن ينقضه هو بنفسه إذا ظهر له رجحان غيره إذا ظهر له رجحان غيره قال إلا إذا النص أو الإجماع أو قاعدة خالف فيها خالف فيما قد رأوا خالف فيما قد أي حكم المجتهد لا يُحصى إلا إذا خالف النص فإذا خالف حكم المجتهد النص بأن تبين له النص فيما بعد فإنه ينقض بالتفاهم. ومثال مخالفة الكتاب مثلا أي النص ما لو حكم المجتهد عن اجتهابه لأن بعض الورثة المذكورين في القرآن لا يريد فان هذا الحكم منقوض لأنه خالف النص ومثال مخالفة السنه ما لو حكم بفساد الارض في الحيوانات لأنه مخالف لما صح من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف حيوانا احسن منه ومثال مخالفة الإجماع ما لو حكم القاضي أو المجتهد بأن الاخ يحجب الجد في الميراث فإن العلماء مجمعون على أن الاخ لا يحجب الجد ومثال مخالفة القواعد المقصود بالقواعد القواعد المستفق عليها لو حكم مثلا قاضي بطلاق رجل شك في طلاق زوجته فإن هذا الحكم ينقض لأنه مخالف للقاعده وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان أو أن اليقين لا يزول بالشك إلى غير ذلك من القواعد الشرعية المقررة قال أوجت هذا أو القيس الجلي على أصحه وكذلك ينقض حكم المجتهد إذا ظهر فيه أنه خرج عن رايه وما اداه اليه اجتهاده فاذا كان المجتهد قد اجتهد في مساله من المسائل وافتى فيها بحكم عن اجتهاد ثم بعد ذلك هو نفسه خالف اجتهاده بان افتا او حكم بغير اجتهاده فان حكمه ينقض فإن حكمه ينقض وكذلك إذا خالف المجتهد القياس الجلي القياس الواضح لان القياس الجليل لا خلاف بين العلماء في العمل به مثاله ما لو حكم بشهادة الكافر فإن الله تعالى قال في الفاسق ولا تقبل لهم شهادة أبدا فأمرنا الا نقبل شهادة الفاسق فإذا قبل القاضي أو الحاكم المجتهد شهادة الكافر فإنه قد يكون فإنه يكون قد خالف القياس الجليل والقياس الجليل أن الكافر أولى جربت شهادته من الفاسق. وقوله على الأصح راجع لجميع المسائل التي ذكر أنه ينقض فيها حكم مسايد ومقابل الأصح قول ابن عبد الحكم من المالكية أنه لا ينقض ولو قال نصا أو إجماعا وهو قول ضعيف. قال أو بغير المعتلي حكم في مذهبه وإن وصل لرتبة الترجيح فالنقض حضر أو بغير المعتلي حكم في مذهبه وإن وصل لرتبة الترجيح فالنقض حضر فحاكم المقلد إذا حكم مقلد بغير معتالي بغير المشهور من مذهبه ينقض عليه حكمه لأنه لا يعدل عن المشهور في مذهبه إلا لغرض فاسد كما يقولون ومحل هذا الكلام محل هذا فيما اذا لم يبلغ رتبة مجتهد الترجيح أما إذا كان من أهل الاجتهاد أهل الاشتهاد في الترجيح مثلا فلا ينقض حكمه بغير المشهور لأنه هو يوزحه باشتهاده لأنه هو يرجح باستهاده قال وقدم الضعيف إن جرى عمل به لأجل سبب قد اتصل أي أحيانا يقدم القول الضعيف في المذهب على المشهور ولكن بشرط أن يكون السبب الذي عدل به عن المشهور متصلا بنا وقالت الشرح متصلا بنا معناه أن توجد فيه مصلحة أو أن يوجد فيه درء مفسده فإذا وجد في العمل به مصلحة أعظم من العمل بالمشهور أو تحقق من العمل به درء مفسده أعظم من العمل بالمشهور جاز العمل به وايضا بشرط أن يثبت العمل بالبينة أن يثبت العمل بهذا القول بالبينة بالدليل يعني يثبت أن هذا القول الضعيف قد جرى العمل به في هذه المنطقة وأن يكون أيضا مجريه الأول اهلا للترجيح الذي أجرى العمل به وسيره قولا معمولا به في البلاد أو في المنطقة بد أن يكون من اهلا للترجيح وأما إذا لم يكن اهلا للترجيح اعتبار. لإجرائه يقول مثال ذلك بعض المالكيه من علماء فات لما رأوا كثرة كذب النساء في دعوى انقضاء العدة صاروا لا يقبلون من المرأة دعوة انقضائها في أقل من ثلاثة أشهر مع أن القول بعدم تصديقها في أقل من هذه المدة ضعيف جدا ولكنهم عملوا بهذا القول الضعيف درءا أو جلبا للمصلحة ودرءا للمسكدة قال وهل يقيس بالاصول إن عدم نص امامه الذي له لذب مع الفزام ما له أو مطلق وبعضهم بنصره تعلق معنى هذا الكلام أن المقلد الذي يقلد إماما من الأئمة العارفة بإمام الأصول إذا عدم نص إمامه ولم يوجد نص إمامه في مسألة من المسائل فهل يجوز له القياس أو لا يجوز له القياس ولهذا قال الناظم: وهل يقيس للأصول إن عدم نص إمامه الذي له لزم فبعض العلماء قال يجوز له القياس مع الفزام مال إمامه من الأصول ولا يقيس المالكي إلا بأصول الإمام مالك ولا يقيس بأصول الشافعي مثلا إذا خالفت أصول مالك وبعضهم يقول يجوز القياس مطلقا ولو على غير أصول مذهبه مع وجود أصول مذهبه وبعضهم يقول يلزمه التعلق بنص إمامه فلا يفتي ولا يحكم إلا بشيء سمعه منه وهذا هو الذي نص عليه ابن العربي وأيضا هو ظاهر كلام الإمام الباجي فإن لم يجد نصا في مذهبه ولا أصلا وجب عليه اتباع نص غير امامه نص غير إمامه لنص عليه ثم إذا لم يجد نص غير امامه يتبع اصل غير امامه يتبع أصل غير إمامه فإذا الترتيب اولا نص امامه ثم اصل امامه ثم نص غير امامه ثم اصل غير امامه اذ لا يجوز له الخروج عن الادله والمقصود بالادله ادله المذهب ولكن القول الذي يظهر الله اعلم ان هذا المقلد العارف ب الفقه له أن يقيس على أي اصل من الأصول التي يراها راجحه ولا يلزم أفضل باتباع أو بإجراء القياس على أصول مذهب من مذاهب الأئمة رحمهم الله تعالى وليس هناك دليل صريح أو غير صريح يوجب على أحد من الخلق التزام قول أحد من البشر غير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فحيثما رأى العالم العارف قولا راجحا أو اصلا راجحا له أن يقول به أو له أن يقيس عليه لأن الله عز وجل قال تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهذا أمر مطلق ولا دليل على تقييده وقد تبقى عرفنا بأن التقييد بغير المقيد لا يجوز وانما هذا الذي نذكره هو جري على كلامي. العلماء أو بعض العلماء الذين يذرمون الناس باتباع مذهب من مذاهب الأيمة الأربعة ولن نذكر كلامهم من باب الأمانة والنقد. قال ولم يضمن ذو اجتهاب ضيع إن لا لقاطع قد رجع يقول المجتهد إذا أكلف شيئا بفتوى أو بحكمه لأن أفتى بفتوى معينة أو حكم بحكم معين ثم رجع عن ذلك وتبين له الحق في غيره وكان بفتواه الأولى أو بحكمه الأول قد أتلف شيئا أو ضيع شيئا بسبب الفتوى فإنه لا ضمان عليه لانه مجتهد قد بدل وزعه الذي يجب عليه فلا ضمان عليه إلا إذا كان رجوعه لدليل قاطع في المسألة من نص من نص قران أو سنة متواجدة أو إجماع إنه يضمن. لماذا؟ لأن حكمه أو فتوى بخلاف الدليل القاطع دليل على تفسيره في النظر. دليل على تفسيره في النظر. قال إلا فهل يضمن أو لا يضمن إن لم يكن منه تول بينه. أما المثلث شيئا بفتواه أو حكمه إن لم يكن مجتهدا بأن كان مقلدا ولم يتولى التنفيذ بنفسه أي لم يباشر تنفيذ, تنفيذ الحكم بنفسه فقد اختلف العلماء في ضمانه بعض العلماء قال يضمنه وبعضهم لماذا يضمنه لأنه أتلفه بغير حق وهو من أهل الاجتهاده وان لم يتقدم له اشتغال بالعلم ادب ايضا اي اذا لم يكن اهل العلم ولم يكن اهل الاثقال فانه يؤدب على فتواه وعلى حكمه وبعضهم قال لا يضمن لانه من باب التغرير بالقول وفي باب التغرير بالقول لا ضمان لان العبره عند ذاك بالمباشره لا بالسبب فهو قد غرر بقوله والمغرر بقوله لا ضمان عليه على قول كثير من العلماء لأن العبره عندنا دائما بالسبب المباشرة لا بالسبب الذي يباشر هذا الكلام كما قلنا إذا لم يتولى هو تنفيذ الحكم بنفسه اما اذا تولى تنفيذ الحكم بنفسه ضمناه بلا خلاف لان العبره بالمباشره وقد باشر التنفيذ فعليه الضمان قال وان يكن منتصبا فالنظر ذاك وفاقا عند من يحرره أي غير المجتهد إذا كان منتصبا للقضاء لأن صدره القاضي خليفة أو السلطان القضاء أو الفتوى وهو غير مجتهد وأكله شيئا ثم رجع عن فتوى أو حكم بأن تبين خطأ في هذه الفتوى أو في هذا الحكم. فيقول فالنظر ذاك أي النظر الذي يقتضيه النظر والذي يؤس اليه النظر ذاك اي التضمين الذي يقتضيه النظر أنه يضمن وفاقا عند من يحرره اي وفاقا عند من يحقق المسائل ويعني به اهتمام الحطاب شارح كتاب خليل من المالكيه فانه نص على ذلك عند قول خليل مبينا لما به الفتوى وإنما ضمن المنتصب لأنه يحكم بفتواه وينفذ حكمه الذي ينصبه الإمام ويحكم بفتواه وايضا ينفذ وينفذ حكمه وحكمه ينفذ لأنه قد نصب من طرف خليفة لهذا الامر فحكمه ينفذ فهو كالشاهد والشاهد إذا شهد شهاده زور ثم رجع عنها وقد أتلف بشهادته شيئا أو فوت مثلا أو فوت حقا فإنه يضمن كمن شهد مثلا على شخص لأنه سرق ثم تراجع عن شهادته فإن وقد قطعت يد الرجل فعلى الشاهد الديه وعلى الشاهد أول القصار فإن تنازل صاحب الحق فعليه الديه فعليه الدية. قال بعد ذلك فصل في التقليد في الفروع والتقليد معناه في اللغة جعل خلافة في العمر من قولك قلت الإبن أي جعلت في عناقها الأجراس ونحوها حتى تتبين أو حتى يظهر أمرها وما مناسبة هذه التفرية قال المناسبة هي أن المجتهد كأنه جعل الفتوى في عنق السائل، كأنه يجعل الفتوى في عنق السائل، أو أن السائل جعل الأمر في عنق مسئول عند الله فهي إما من هذا أو من إما من هذا يقول وهذا الأخير أي أن السائل جعل الأمر في عنق المسئول معروف في كلام العرب قال الناظف هو التزام مذهب الغير للا علم ذليله الذي تأصل أي ما هو ما التقليد يقول التقليد في عرف الاصوليين التزام الاخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله الخاص أما الدليل العام فهو معروف أن الله عز وجل أمر بسؤال أهل الذكر إذا كنا لا نعلم وهذا هو مراد الناظر بالذي تأصل أي صار اصلا ومستندا صار أصلا ومستندا وأما الأخذ بالنصوص الشرعية وأما الأخذ بالشهادات والبينات فليس تقليدا ولا يدخل في هذا التعريف وإنما التقليد هو التزام مذهب الغير بلا معرفة دليله الذي بنى عليه قولا الذي بنى عليه قولا ولا فرق بين أن يكون المذهب قولا أو فعلا قولا لأن ينص عليه أو فعلا لان يفعل المستهد فعلا معينا في مسألة من المسائل. قال التقليد هذا يلزم غير باجتهاد يلزم غير المجتهد المطلق وان مقيدا اذا لم يقيد التقليد يلزم غير المجتهد وغير المجتهد يلزمه ان يقلد واحدا من الائمه الاعلام أي واحدا من العلماء الذين يثق بدينهم ويثق بنظرهم واجتهادهم. وممن استكمل الشروط التي سنذكرها فيما بعد. وإن كان هذا وإن كان هذا الشخص مجتهدا مقيدا، لأن المجتهد المقيد هو مجتهد المذهب أو مجتهد الفضيلة إذا لم يبذل ولم يستطع أن يتوصل إلى الحكم في مسألة من المسائل، فعليه حينئذ أن يقلد غيره من الأئمة الأعلام الذين. عرف قولهم في هذه المسألة وهذا هو معنى قول النار وإن مقيدا إذا لم يطقي فالمجتهد المقيد يقلد في المسائل التي لم يبلغ فيها رفة الاجتهاد ويجتهد فيما بلغها فيها وقيل لا يقلد العالم وان لم يكن مجتهدا بعض الظلماء قال العالم وإن لم يصل إلى درجة الاجتهاد فانه لا يجوز له التقليد لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل بخلاف العام وهذا القول هو القول الصحيح فالعالم الذي عنده علم ودرايه واستطيع أن يأخذ الحكم من النص مباشره فهذا لا يجوز له التقليد وعليه أن يبذل جهده في معرفة الحكم من دليله لأنه ليس كالعوام. الذين لا يميزون بين هذا وهذا ولا يعرفون أي شيء فرق كبير بين رجل قضى حياته في العلم وإلا ليسل عطبة الاجتهاد بين شخص من السوقة أو من العامه وغيره قال وهو للمشتهدين ممتنع لنظر قد رزقوه متسع التقليد يمتنع للمشتهدين أي على للمشتهدين لا يجوز لا يجوز للمجتهدين التقليد في الفروع لاجل ما رزقهم الله عز وجل من النظر المتسع لمعرفه الاحكام بالصلاحيه فان حصل للمجتهد ظن الحكم باجتهاده بالفعل حرم عليه التقليد اجماعا اذا ظن أن الحكم هو هذا فحينئذ لا يجوز له التقليد اجماعا بلا خلاف وأما إذا لم يحصل له ظن بالفعل مع صلاحيته لذلك لاتصافه بصفات المجتهد، شرم عليه التقليد أو شرم عليه التقليد أيضا عند مالك الاكثر لأنه متمكن من الاجتهاد الذي هو أصل التقليد وبعض العلماء يقول يجوز تقليد المجتهد غيره فيما لم يعلمه بالفعل، وهذا قول مروي عن الإمام أحمد وبعضهم يقول يجوز له في ما ضاق وقته دون ما استفعة وقته، فالذي ضاق وقته وخاف ذهابه وقت يجوز له فيه أن يقلد فيه غيره لأنه ليس عنده أصحه أو وقت للنظر. وبعضهم يقول يجوز للمستهند أن يقلد من هو أعلم من هو أعلم منه دون المسائل والأدوات. ويروى عن إبن محمد بن الحسن. وبعضهم يقول يجوز له التقليد في خاصة نفسه دون ما يكفي به غيره قال وليس في فتواه نفف يتبع إن لم يضبط الدين والعلم الوراء أي ليس هناك نفف يتبع في فتواه وليس هناك مجتهد يؤخذ باجتهابه إلا إذا حصل واستكمل ثلاثة شروط الأول الدين فغير صاحب الدين لا يجوز بل يحرم اتباع فتوى ويحرم اتباع الشهاب كالفاسق او الكافر او المفتدع بدعة المكفرة فهنا وايضا الشرط الثاني العلم فمن لا علم له لا يجوز اتباع فتوى ولا, ولا الاعتماد على حكمه ولا على نقله بل يحرم ذلك وأيضا من شروطه الورع والورع شيء زائد على الدين بأن يعرف بالاحتياط في دينه ممن ليس ممن ليس يتهورون أو يتسرعون في فعل أي شيء وإنما يعرفون بالاحتياط وبالدين وبالتشدد أيضا في الدين والاحتياط والمقصود بالورع عموما هو فرق الشبهات وبعض المباحات خوفا من الوقوع فيما لا ينبغي خوفا من الوقوع فيما لا ينبغي وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما ليس به بأس حذرا مما به بأس وأيضا قال دعنا يريبك إلى ما لا يريبك يقوله من الورع الخروج من الخلاف فيما اختلف فيه العلماء من الورع أن يتجنب الانسان المسائل الخلافيه فاذا اختلف العلماء في شيء هذا حلال أو هذا حرام فترك هذا الشيء الذي اختلف فيه العلماء من الوراء ولكن هل يلزم به العام العامي وجميع الناس لا انما يلزمه الانسان في خاصه نفسه وايضا تشترك في الفتوى العداله عموما وقد سبق ان عرفنا معنى العداله عند قول الماضي العذب الروايه الذي قد اوجبه والذي بعد هذا اجلبه قال من لم يكن بالعلم والعدل في او أو حصل القطع فلسك في الحضر هنا يذكر لك كيف تعرف علم هذا رجل ودينه وعدلته تعرفها إما بالاشتهار يعني يشتهر هذا الرجل بأنه صاحب علم ودين وهذا الاشتهار يكفي على قول بعض العلماء وبعضهم قال لا يكفي الاجتهاد بل لا بد من القطع وذلك بالبحث عن علمه ودينه وورعه ولكن الاكتفاء بالاجتهاد وبظاهر العداله والدين هو القول الاصح لان تكليف الناس للبحث والتفتيش عن علم وعداله كل شخص حتى يحصل عندهم القطع بعدالته ودينه هذا أمر عسير على الناس أمر صعب على الناس لا يمكن اكتفاؤهم في كل حين أو في كل وقت أو في كل زمان بعد ذلك يقول النظم واجب تجديد للرأي النظر إذا مماثل العراء وما ذكر للنص مثل ما إذا تجدد مغير فلا فلم يجدد يقول أن يجده إذا رأى رأيا وتوصل إلى ظلم بحكم ثم بعد ذلك وأفتى في حادثة ثم بعد ذلك سئل عن تلك الحادثة لوقوعها مرة أخرى فيجب عليه تجديد النظر اي يجب عليه أن ينظر مرة أخرى في اصوله وقواعده وادلته ولكن بشرط أن يكون نافيا للدليل الذي اعتمد عليه في الفتوى الأولى أو يكون غير ناس له ولكنه طرأ عليه ما يغير اجتهاده الأول فإذا نسي الدليل وجب عليه تجديد النظر وايضا إذا تذكر الدليل ولكن حدث أو طرأ ما يغير اجتهاده وما يغير نظره ففي مثل هذه الحاله يجب عليه تجديد نظره وهذا هو معنى قوله مثل ما إذا تجدد مغير إلا أي إذا لم ينسى الدليل ولم يطرأ ما يغير اجتهاده فلا أن يبدي أو أن يحكم باستهاده الأول إلا فلم يجدد وإنما نزمه التجديد عند نسان الدليل في الأولى لإحتمال أن يظهر له خطأ في الأول وأما عند تجدد المغير واضح أنه وجد ما يقتضي تغيير الحكم ولم يزمه تجديد في حالة عدم نسان الأول وعدم طروق مغير لعدم وجود ما يقتضي الرجوع لأن حاله الآن في حاله وقت إستيه الأول فلا فرق قال وهل يكرر سؤال, وهل يكرر سؤال المجتهد من عم إنه ما في الفتوى يعود العامي إذا سأل مجتهدا وكذا لو سأل مقلدا فأبتاه ثم تجدد له منذ الحادثة الأولى فهل عليه أن يكرر سؤال المجتهد مره اخرى وان يرجع الى هذا الذي افتهىه مره اخرى أو يجوز له ان يكتفي بالجواب الاول ويعمل به في هذه الحادثة المتجدده خلاف بين العلماء او تردد بين العلماء رحمه الله تعالى ولذلك الله الناظم قوله وهل يكرر سؤال المجتهد وبعض العلماء يقول إذا كان المقلد بالفتح حيا يجب عليه الرجوع إليه لجواز أن يغير الحي نظرا واجتهادا صحيح وأما إذا كان ميتا أو أخذ بفتوى عالم ميت فلا يجوز له الرجوع لمن أستاه بفتوى ذلك العالم أو نقل له فتوى ذلك العالم لأن الميت لا يتسوى رجوعه عن قوله لتيقل عدم رجوع الميت وأما إذا كانت الفتوى الأولى مستندة لنص أو إجماع فلا تجب إعادة السؤال إجماعا إذا كان المجد الأول أو المفتي الأول قد أستاهوا إتمادا على نص أو على إجماع فلا يجب عليه السؤال مرة أخرى لأن النص أو لا يتفور ضرور ما يغيرهما بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصالح العمل قال ناصر رحمه الله تعالى وثانيا بل نقل صرفا اهملي وخيرا لدى استواء السبل قوله وثانيا بل نقل صرفا اهملي أي اهمل صاحب النقل الصرف الخالق فلا تسأله ثانيا أي مرة أخرى ولا تُعِي سؤاله مرة أخرى لعدم احتمال تغير ما عنده لأنه إنما هو ناقل والناقل لا يتصرف في المنقول وإنما هو ينقل عمن سبق وخير اللبس رواء السبل أي العالم اذا استفتاه العامي فإنه يخيره في العمل باي قول إذا كان في المسألة أقوال مستوية وأما إذا كان بينها تفاوت من بعض الوجوه فهو الذي ذكره الناظم بقوله وزائدا في العلم بعض قدما وقدم الأوراق كل العلماء فإذا وقع التفاوت في العلم مع الاستواء في الدين والورع، فإن بعض العلماء يجب الأخذ بقول أعلم ولهذا قدم في إمامة الصلاة زائد الفقه ولأنه ينبغي أن يقدم في كل موطن من مواطن الشرع من هو أقوى وأكثر بمصالح ذلك الموطن والمقام. وبعض العلماء قال يخير بين الأخذ بقول الأعلم وقول العالم لماذا؟ لأن كل مذهب طريق إلى الجنة طريق إلى الجنة قال وقدم الأورع كل العلماء معنى هذا الكلام أن العالمين إذا <تصفيق> استويات العلم وكان أحدهما أورع من الآخر قدم الأورع لأن كتياه أبعد من خطا بشدة تحكمه فإن كان أحدهما أرجح في دينه والثاني أرجح في علمه فاختلف العلماء بعضهم قال يقدم الأذين وبعضهم قال يقدم الاعلم والذين أو من الذين رجحوا تقديم الاعلم الامام القربي رحمه الله تعالى وذلك لان المستفتي له من استفتاه علمه لا دينه وورعه وبعضهم قال ان الدين هو الذي يجعل العالم يحتاط اكثر ويتحفظ اكثر في فتياه ولكن هذا التعليل بعيد لما لأننا نتكلم نحن هنا على العالم صاحب الدين فكلاهما صاحب دين ولكن تفاوت وهذا التفاوت هنا غير معتبر اما الفاسق فانه لا يجوز استفتاؤه ولا يجوز الرجوع إليه من لم يكن عنده دين فلا يجوز لنا أن نسأل أو أن نستفتية قال وجائز تقليد ذي الزهاب وهو مفضول في استبعاد. أن يجوز للعام أن يقلد المجتهد المفضول في الدين أو العلم مع وجود الفاضل مع وجود الفاضل وهذا هو مذهب الجمهور وارجحه كثير من المحققين قالوا لانه وقع في زمن الصحابه وغيره منتشرا من غير نكيف والشيوع من غير انكار علامه على الاجماع أو قرينه على الاجماع وبعضهم يقول لا يجوز تقييد المطلق مع وجود الفاضل لأنه تقصير في تحري الصواب لانه تقصير في تحري الصواب وقالوا أيضا بأن الأقوال المجتهد بالنسبة للعامي كالأدلة بالنسبة للمجتهد، فكما أن المجتهد يجب عليه أن يتخير أقوى الأدلة، فكذلك العامي يجب عليه أن يتخير أقوى وأحسن المجتهدين. قال بعد ذلك فكل مذهب وسيلة إلى دار الحبور والقصور جعله. هذا التعليل لقول الجمهور وهو أن كل مذهب من مذاهب المشبهدين وسيله وطريق يتوصل بها إلى الجنة الذي يدار الحبور والنعيم ودار القصور العالية لأن الكل على هدى من عظمهم وإن في العلم والورع ومما يدل على أن المشبهدين على هدى وإن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من اصحابه ممن اختلفوا في بعض المسائل فكان احيانا يقر كلا المختلفين ولا ينكر على واحد منهما كمثل ما حدث منه صلى الله عليه وسلم في غزوه بني قريظه عندما قال لهم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظه فبعضهم سارع وصلى العصر في بني الطريبة بعد غروب الشمس بعضهم صلى العصر في الطريق وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد منا الإسراع ولا يرد منا إخراج صلاة العصر عن وقتها وكلا الفريقين مشتهت وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع قال بعد ذلك ونوجب تقليد الأرجح وجب لديه بحث عن إمام منتخبه أي الذي يوجب تقليد الباطل ولا يجوز تقليد المفروض مع وجود القابل وجب لديه البحث عن الإمام المنتخب المختار المقرر. وجب تقليد الأرجح وجب لديه بحث عن الإمام المنتخب الذي أوجب تقليد الأرجح ولم يجوز تقليد المردود مع وجود الأرجح أو لن يجوز تقليد الراجح مع وجود الأرجح؟ وجب لديه بحث وتفتيش عن إمام المنتخب المختار وهذا القول يروى عن إمام أحمد بن القشرار من البالدية والغزالي وابن الثريج من الشافعية فعلى قول هؤلاء يجب على العامي من المقلبين على العامي أو غيره تقديم أورع العالمين وأعلم الورعين تقريد أورع العالمين وأعلم الورعين فإن فيل كيف يعرف العامي أورع العالمين وأعلم الورعين قالوا يميزه بزؤال الناس وبضرائه الأحوال كرجوع العلماء إلى قوله دون غيره وكثرة المستفدين له دون غيره ولكن القول الذي يرجحه كثير من المحققين هو الجوال وإن كان الأفضل تقليد الفاضح والرجوع إلى قول الأعلم لأنه هو الأحوض وهو الأولى لكنه لا ينكر على من رجع إلى قول مفضول مع وجود قاوة ولا دليل على الإنكار عليه بعد ذلك قال إذا سنعت فالإمام مالك صحله له الذي لا ينظر الشعو أي الغاية للأثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر إذا سنعت ما سبق من وجوب تقليد الأرجح على قول بعض العلماء فعند الناظم الإمام مالك أرجح على غيره أي مقدم عند الناظم على غيره ويعلل لك ذلك بأن مالك رحمه الله ضح له الشأ والغايه التي لا يدركها غيره من المجتهدين من التابعين فمن بعدهم من الثبت في, في العلم وذلك للاثر الصحيح المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يوشك أن يضرب الناس اكثر الإبل في صلب العلم ولا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة قالوا هذا الحديث يحمل على الإمام مالك فأنه إذا قيل عالم المدينة أو إمام المدينة فلا ينصرف هذا النقل عند الإطلاق إلا إلى الإمام مالك حتى شاع قوله لا يستوى مالك في المدينة وأيضا الإمام مالك رحمه الله تعالى ثبت له من فسن النظر في كل فن من الفنون ككتاب الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك كمعرفة العربية والأسول ومعرفة أقوال الصحابة ومسائل الاتفاق والاختلاف مما يدل على أن الإمام مالك رحمه الله تعالى هو المراد بهذا الحديث قال والقلب في تقليد من مات وفي طبعا هذا الكلام بالنسبة للإمام مالك فيما يخص النارس ومن اعتقد فضل الإيمان مالك، وإلا فإن أتباع الإيمان الشافعية يعتقدون فضله على غيره وأتباع الإيمان أبي حنيف يعتقدون فضله على غيره وأتباع الإيمان أحمد بن حمزل يعتقدون فضله على غيره وكل يعلل هذا التفضيل بأدلة ووجهات نظر وفي الحقيقة إن تقليل أو إن تفضيل الإيمان من كل وجه شيء فيه نظر فيجوز أن يكون امام من الأئمة قد سبق غيره في فن من الفنون أو في علم من العلوم لكن أن يفضل على غيره من كل الوجوه وأن تقدم أقواله على أقوال غيره من كل الوجوه فهذه مسألة فيها نظر قال والخلف في تقليد من مات وفه فيعط روس الفقه الآن قد مفه قديما اختلف العلماء رحمه الله تعالى في تقليد المستهدي الميت وفي بيع كتب الفقه دروس الفقه اي كتب الفقه جمع قرصه والان هذا الخلاف قد انتفى وزال والحمد لله ففي هذه الأزمان المتاخره يجوز تقليد المستهدي الميت والاخذ بقوله وفتياته وايضا يجوز بيع كتب الفقه تقليد الميت أصبح جائزاً بإجماع العلماء لعدم وجود المجتهدين أو لو من خصوصاً في هذه الأزمان وأيضاً بيع كوكب الفقر فهو يجوث في هذه الأزمان بإجماع لما ذا لأنها لو لم يوصل إليه إلى اكتسابها الأحكام فمنع تقييد المجتهد البيت ومنع بيع كتب الفقه يقضي إلى مفسده كبيرة وهي تعطيل أحكام الشريعة وما أدى إلى مفسده فهو ممنوع أو ممتنع قال بعد ذلك ولك أن تسأل للتثبت عن المسؤول لا للتعبت ثم عليه غاية البيان ان لم يكن عندهم بالاقتنان اي يجوز لك ابدا ايها المستفتي ان تسال المفتي عن ماخذ قوله أي عن دليل قوله فيما افتاهك به بشرط ان يكون سؤالك للتثبت حتى تذعن نفسك لقبول قوله بسبب ايضاح الدليل ولا ينبغي ان يكون سؤالك تعنتا ولا يضر أن يكون سؤالك بقصد إظهار عجله أو خطأه فهذا مذموم لا يجود ولا ينبغي ويجب على المفتي أن يبين للسائل الدليل الذي طلب لإرشاده ويجب على المفتي أن يبين للسائل الدليل الذي طلب لإرشاده ان لم يكن له عذر باكتنان الدليل اي بخفاء الدليل على السائل اما اذا كان عنده عذر فلا يجب عليه أن يبين له الدليل كما إذا كان المستفتي قاصر الفهم يقدر عن ادراك الدليل عادة فإن المبكي هنا ينبغي له أن يصون هذا المستفتي عن التعب ما لا فائدة له من ورائه ومحل وجوب البيان ما لم يشق مشقة لا يتحمل مثلها عادة قال بعد ذلك يندب للمفتي اطراحه النظر إلى الفصاف جاعل رضا الوضع متصفا بحلية الوقار محاشيا مجالس الأشرار المفتي والوجفهد والعالم وطالب العلم عموما يحسن به أن يطرح النظر إلى حطام الدنيا ومتاعه الزائل، وان لا يجعل غايته من وراء علمه متاعا أو حطاما زائلا ثانيا وإنما ينبغي أن يحسن نيته وأن يخلص نيته من هذه الشوائب التي تكدرها وعليه أن يجعل رضا الله عز وجل وضره وغايته ومقصده وعليه أن يحذر كل الحذر من الوقوع في قصد الدنيا بعلمه وفي قصد الشهوات بعلمه فقد قال صلى الله عليه وسلم من طلب علما مما يتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم قياما وينبغي للمفتي أيضا أن يكون متصفا بحلية الوقار والسكيلة محاشيا مبتعدا عن مجالس الأشرار والمساق والسوقة والعواب فلا ينبغي للمفتي أن يخوض مع القائدين أو أن يدخل نفسه في مجالس الله لأن ذلك مما يحفظه من ومما ينفث من مرؤته وعدلته ومما يفرق الله عن سماء قوله وعن الاستجابة لإرشاده وتوجيه هذا قال والأرض لا عن قائم المستهدي تخلو إلى تزلزل القواعب وهو جائزا بحكم العقل عن احتمال كونه بالنقل الأرض هذه الأرض لا تخلو عن المستهدي. إلى تجلد القواعد، أي إلى تجلد قواعد الدنيا أو الكون بظهور أشراب الساعة الكبرى فإلى ذلك الوقت وإلى تلك الغاية فهذه الأرض لا تقص على المستهين. يبعث الله عز وجل بين كل فترة وفترة أو بعد كل سينة وفيلة أن يجدد لهذه الأمة دينها من المجتهدين ممن يحيي لها دينها ويقيم فيها كتاب ربها والسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر جائز بحكم العقل لا مانع ولا محذور منه عقلا ويحتمل أيضا أن يدل عليه ظاهر بعض أدلة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزاد طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضبهم من خالفهم حتى يحذي الله. الحديث رواه البخاري مخاري قال الشيخ محمد الأمين الشمخيز رحمه الله عز وجل والذي يظهر أي له رحمه الله وقوع القلوب عن المجتهد المذكور في هذه الأزمان الأخيرة ولا ينافي عدم المجتهد بقاء طائفة ظاهرين على الحق لأن الشريعة تدونت ودينت أحكام الكتاب والسنة ومعاليهما فلا خفاء في الدين ولو على غير المستهدين من المتعلمين فالشيخ محمد الأمين الشمكيبي يرى جواز خلو بعض الازمان عن المجتهد وأن هذه الطائفة لا يشترط فيها أن تكون مجتهده إنما يكفيها أن تكون عندها من العلم والدراية في هذا الدين ما تقيم به حجة الله على خلفه قال وإن قولي بابتهاب قد عمل من عمى رجوع عنه منحظه هنا يتكلم أنمان رحمه الله عز وجل على العامية إذا عمل بقول مجتهد في مساله من هل يجوز له الرجوع عنه إلى قول غيره في مثلها المؤلف يقول لا يجوز منحظه أي ممتنع. على قول المؤلف وهو الذي حكاه اتفاقا في شرحه أنه لا يجوز ووجه هذا القول أنه قد انتزم ذلك القول بالفراغ من العمل به وقولهم من المقصود به العامي الذي لم يلتزم مذهبا معينا العامي الذي لم يلتزم مذهبا معينا اما ملتزم مذهب معين من العوام سيذكره فيما بعد ولكن بعض المحققين يقول لأنه لا يمنع العامل الذي لم يلتزم مذهبا معينا من تقليد من واثق بعلمه ودينه مطلقا ولا دليل على, المنع على منعه من الرجوع إلى قول غيره من العلماء في مثل المسألة التي عمل بها في قول ذلك العالم الاول إذ لا مانع من كتاب ولا سنة ولا إجماع يمنع هذا العاملية عن جوع قال إلا فهل يلزم أو لا يلزم إلا الذي شرع أو يلتزم هذا إذا عمل الذي ذكرناه إذا عمله أما إلا إلا أي إذا لم يعمل العامل بفتوى المشتهد سأله لكنه لم يعمل بفتوى فهل يلزمه العمل بمجرد الإستاذ أو يلزمه إن شرع أو يلزمه إن التزمه أو لا يلزمه مطلقة والقول الصحيح إن شاء الله عدم اللزوم مطلقة قال بعد ذلك رجوعه لغيره في آخر يجوز للاجماع عند الأكثر أي العامل إذا قلد مجتهدا في مشألة من المسائل يجوز له أن يقلد غيره في مساله أخرى عند أكثر العلماء وحكى هذا القول اجماعا ويعني به إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أنه يسوغ للعامل أن يسأل من شاء من العلماء فقد أجمعوا على أن من استفت ابا بكر وعمر وقلدهما فله أن يستفي أبا هريره ومعاذ من جبل وغيرهما من غير نكيل والشيوع من غير نكير قرينة على الإجماع قرينة على الإجماع وهذا إجماع الذي حكاه الناظر هو في الحقيقه حجة على القول الذي ذكره قبله بقوله وإن قول الاجتهاب قد عمل فالرجوع عنه منحظر من, من عمل فالرجوع عنه منحظر فهذا القول الذي ذكره أولا من امتناع الرجوع بعد العمل محاجج بهذا الإجماع قال وذل تسام مذهب هل ينتقل أو لا وتفصيل أفح ما نقف الذي التزم مذهبا من المذاهب الاربعه أو غيرها مذهباً من المذاهب الائمه الأعلى هل يجوز له أن ينتقل عن هذا المذهب في بعض المسائل إلى غيره من المذاهب أم لا يجوز بعضهم قال لا يجوز له ذلك وبعضهم قال يجوز له ذلك وبعضهم قال يجوز له ذلك وبعضهم قال قال يجوز له الانتقال فيما لم يعمل به ويمتنع عليه فيما عمل به والقول الصحيح هو جواز الرجوع مطلقا فيجوز له أن يعمل بقول غير امامه الذي تزم مذهبه في بعض المسائل مطلقا سواء عمل بذلك أب لم يعمل به قال ومن أجاز للخروج حيدا بأنه لا بد أن يعتقد هو وأنه لم يبتدع لخلف الإجماعي وإلا يمكنه هذه شروط جواز الخروج على المذهب في بعض المسائل. فالذين يجوزون الخروج وقولهم هو صحيح يقيدون هذا الجواز بشروط ثلاثة الشرط الأول لا بد أن يعتقد فضل ما ذهب إليه على مذهب إمامه في هذه المسألة وشرط الثاني أن لا يكون المنتقل مبتدعا بما يخالف الإجماع كالتلفيق بين المذاهب وإضافه أن من العلماء مثلا من لا يشترط الولي في النكاح كأبي حنيفة ومنهم من لا يشترط الشهود في صلب العقد كمال ومنهم من لا يشترط الصدار فلا يجوز أن يتزوج رجل بخير ولي ولا شهود ولا صداق ملصفا بين المذاهب، ولذلك قالوا إن التلفيق يؤدي إلى الزنزقة والكفر والخروج عن الشريعة فتتبع الرخص وتتبع الأقوال في المذاهب والعمل بها لأجل مصلحه الانسان الشخصية أو اتباعا للهوى كل هذا يؤدي إلى الخروج عن الدين في النهاية قال الشرط الثالث أن لا يكون ما قلد فيه ينقض لو حكم به قاض وهذا هو الذي ذكره بقوله وعدم التقليد فيما لو حكم قابل به بالنقض حكمه يؤمن أي لا يجوز له أن يخرج من مذهب إمامه إلى مذهب غيره في مسألة أو في حكم من الأحكام التي لو حكم بها قاض من القضاة لمُثبت حكمه بالنقد والهدف أي لا يجوز له الخروج من مذهب إمامه إلى مذهب حكم أو إلى قول مخالف للنص أو الاجماع أو السياس الجلي أو القواعد المشهورة. إلا غير ذلك مما ذكرناه سابقاً عند قول الناظر إلا إذا الخلفاء أو إلا إذا النصاء أو الإجماع أو خالف إلى آخر قول الناظر قال بعد ذلك أما تمسه بغير الأولي تصنع غير واحد مبدلي كحجة الإسلام والصحاوي وابن دقيق العدي بالفساوي إن ينتقل لغرض صحيح ككونه زهلك أو الزردري أي كون الشخص ينتقل رأساً من مذهب إلى مذهب هذا صنع كثير من العلماء المبجدين من أهل العلم والدين كحجة الإسلام الغزالي يذكرون أنه في آخر حياته انتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب مالك وأيضا يقولون كالفحاوي انتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة وأيضا ابن دقيق العيد بالفتاوي انتقل من مذهب مالك إلى مذهب الشافعي وكان يبتل بالمذهبين لذلك ذكره الناظم بقوله للفتاو بشرط إن ينتقل لغرض صحيح ككونه سهلا أو الترجيح أي ينبغي أن يكون انتقاله لغرض صحيح معتبر شرعا ككون المذهب المتقل إليه سهلا من حيث الجملة على هذا الشخص سهل حفظه أو سهل تعلمه أو سهل العمل به أو سهل تطبيقه إلى غير ذلك أو الترجيح ككون المذهب المنتقل, المنتقل إليه راجحا من حيث الجمله على مذهبه والترجيح لا يكون من كل وجه وإنما الترجيح يكون من حيث الجملة فقط وإلا فإن كل المذاهب بعضها يترجح على بعض في بعض المسائل العينية قال وذم من وَدُّنَا بِالْقَيْسِ عَلَى مُهَاجِرٍ لِأُمِّ قَيْسِ الذي يقصد بانتقاله من المذهب إلى مذهب أو من المسألة إلى المسألة الدنيا وأعراض الدنيا فهو مذروف كياسا على مهادر أم قيْس مهادر أم قيْس كما يدكر بعض الصحابة أنه رجل كان في المدينة يدعى مهادر أم قيْس خطب امرأة بالمدينة فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر فهاجر لزواجها ولد هاجر في سبيل الله فكان يدعونه مهاجر أمي قيس وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو مرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه فمهاجر أمي قيس مذموم وكذلك من قصد بانتقاله الدنيا مذموم يأخذ عليه وإن عن القصدين قد تجرد من العمى فالتبح له ما قصد العميل إن انتقل من مذهب إلى مذهب أبح له هذا الانتقال وأبح له تحقيق قصده إذا لم يكن انتقاله لقصد سيئ، أي إذا لم يظهر سوء قصده وأما إذا ظهر سوء قصده فلا يجد له أو لا تبح له هذا الانتقال لأنه يصير متلاعبا بالدين يصير متلاعبا بالدين وايضا إذا ظهر حسن قصده اقتناؤه بفضل المذهب المنتقل إليه او اقتناؤه لسهولته إلى غير ذلك مما ذكرناه انذا قال بعد ذلك ثم التزام مذهب قد ذكر وهذا القول الذي يذكره الناظم وان على القصين قد تجرد من عنه فذبح له ما قصد في الحقيقه هو من نظر يهدم قوله بعدم جواز رجوع العامي إذا عمل بقول عالم في مسألة من المسائل بعدم جواز رجوعه عن قوله إلى غيره في مثلها فإذا جوزنا له الرجوع أو الانتقال عموما من المذهب إلى مذهب آخر فكيف لا نجوز له, له في مسألة من المسائل؟ فتجويز الانتقال له من مسألة من المسائد من تجويز الانتقال له من مذهب إلى مذهب قال ثم التزام مذهب قد ذكر سحاق فرده على من قصر او على من قصر يقول ان بعض العلماء ومنهم الناظر يرى أن القاصر الذي لم يبلغ عقبه الاجتهاد يلزمه تقليد مذهب من مذاهب الائمه المشهورين لانه قاصر لا يستطيع الوصول الى الحكم فيجب عليه تقليد مذهب معين من ملاهب الأئمة المشهورين ولكن القول الصحيح كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أنه لا يجب لانقضاء عصر الصحابة والتابعين والكل متثق على أنه لا يلزم أحدا أن يقلد فلانا من معين ولأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سلة ولا إجماع والاصل عدم الوجود حتى يثبت بدليل محقق. فالذين ينزبون هذا الانتزام يحتاجون إلى دليل يبينون به هذا الحكم أو يثبتون به هذا الحكم قال والمجمع اليوم عليه الاربعه وقفوا الجميع منعه. أي يقول إن المجمع على نزوم اتباعه في هذا الزمن هو المذاهب الاربعه وأما التباع وقفوا غيرها فلا يجوز. يقول الجميع منعه يحكي إجماعا وفي هذا الإجماع نظر قال بعد ذلك حتى يجيء القاطم المجدد دين الهدى أنه مجدهب أي هذا المنع يستمره قفوا غير هذه الأرض مذهب الأربعة على قول الناظم ومن ذهب يستمر يستمره حتى يجيء القاطمي المجدد يقصد به المهدي المنتظر وهو فاطمي لانه من ذريه فاطمه رضي الله عنها وهو من عقائد اهل السنه والجماعه والاحاديث على مجيئه او على خروجه في اخر الزمن امر متواتر متواتر تواترت عليه اخبار النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز انكاره بل يجب اعتقاد خروجه في اخر الزمن فهذا الفاطمي المهدي المنتظر مجتهد ولذلك فانه اذا ظهر لزم اتباعه وقفوا قوله دون قوله دون قول غيره وينبغي أيضا اذا جاء ينبغي على من كان مقلدا مذهبا من المذاهب أن يدرك مذهبه إلى مذهب المهدي المنتظر لأنه مجتهد مجدد، لأنه مجتهد مجدد. ولكن الذي يتبادر ويظهر والله تعالى أعلم أنه لا دليل على ارتفاع وجود مجتهد قبل المهدي المنتظر، لأن شروط الاجتهاد التي ذكرها المؤلف ويذكرها العلماء. ليست مستحيلة التحقيق وليست منجنية على من شمر على فائد الجد وبذل جهده حتى نجزم بعدم حصولها بالفعل ولا سيما وقد قال الناظم الارض لا عن قائم المجتهد تخلو لا عن قائم المشتهد تخلو إلى تزلزل القواعد فكيف نجعل ظهور مجتهد أو وجود مجتهد قبل المهدي المنتظر أمراً مستحيلا أو أمراً ممتنعاً مع أن شروط الاجتهاد ليست استحيلة لمن رامها ولمن قصدها قال الناظم رحمه الله تعالى أنهيت ما جمعه اجتهادي وضرب لغوى على الأنجاب مما أفادني ضرق البررة ممن طوس عليه كتب المهرة الشرح للتنقيح والتنقيح والجمع والآيات والتلويح مطالعا لجني حلول اللامعة مع حواش تعدب المطالعه هنا ابن الله رحمه الله عز وجل انه قد انهى نظامه الذي قصد به جمع اساسيات علم اصول الفقه وذكر بانه جمع هذا النظم بعد اجتهاد وبعد جهد كبير بذله حيث ضرب فيه الأهوار وهي الأراضي المنخفضه وأيضا الأنجات وهي الأراضي المرتفعه طلبا للعلم وطلبا لتحصيل أساسيات هذا العلم وفهم قواعده وتحرير مسائله وكتابه أساسياته في هذا النظر مما استفاده رحمه الله عز وجل من دروس الأعلام البررة الأئمة ومما أيضا انطوت عليه كتب المهرة المحققين أهل العلم كشرح للتنقيح ويعني له شرح الإمام القرافي لكتابه التنقيح في أصول وايضا وأيضا الجمع ويعني له جمع الجوامع لابن السبري وأيضا الآيات ويعني له الآيات البينات وهي حاشية ابن القاسم العباب على شرح المحل لجمع الجوانع والتلويح ويعني به تلويح سعب الدين التفتزان وهو شرح السمخيح لفضر الشريعة الحلفي وهو اللامع وهو الضياء اللامع شرح جمع الجوانع لابن حلول رحمه الله مع حواش تعذب المطالعة حواش تعذب مطالعها وقارئها، ويعني به حاشية ابن حاشية ابن أبي شريف، وحاشية زكريا الأمطاري، وحاشية ناصر الدين اللقاني، وحاشية شهاب الدين عميرة على المحلي على جمع الجوامع فالحمد لله العلي المزلي المانح الفضل لنا المكمل نعمة عنها يكل العدد لو كان ما في الأرض ليبدو. لي ثم صلاة الله والسلام على الذي انزل به الظلام محمد الذي سما فوق السما واهله من بعد ما الارض سما اساله الحسنى وزيدا والرضا واللطف في كل امر قد فضى المزل المبكر والمانع المعطي ويكل يضعف ويعجز ويمد يعين ويزيد وقوله زيدا يعني بذلك النظر إلى وجه الله عز وجل ونحن جميعا نحن الله عز وجل أن يحينا مسلمين وأن يميثنا مسلمين وأن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجه الكريم وكان الانتهاء من شرح هذه المنظومة النافعة بإذن الله يوم الخميس السابع عشر من شهر بالحجة سنة 1400 وسبع عشرة من الهجرة النبوية الطاهرة الموافقة للرابع والعشرين سنة من شهر فبراير سنة الف وتسعمائة وأربعة وتسعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين